فاستجاب لهم ربهم أن لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أوثا بعضكم من بعض فالذين هداه وأخرجوا من ديارهم وأدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لأكفّ عن عن سيئاتهم وراء دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاض ثوابا من عيد الله والله عيد وحسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البناد متى قلل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عيد الله وما عيد الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لهم أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وإنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا ترسطوا في اليتاما فانكحوا ما قابلكم من النساء مثلا وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت نيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن رحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عنيئا مريئاً. ولا تكتسوا فها أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستوا منه مشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا وما كان غنيا فلنستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَّةً ضَعَفًا خَافُوا عَرِيمًا فَاللَّيْتَ تَقُولَ اللَّهُ وَاللَّيْتَ تَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَمَّ ضُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَعْوَ سَعِيرًا ينصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حب الأوسين فإن كن لساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترد وإن كانت واحدة فلا أنصت ولي كل لكل واحد منهم السدس مما ترك كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوته فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آباءكم وأبناءكم لا تدون أيهم أقرب لكم نفعا فريطة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك زواجكم إن لم يكن لهم نولد فإن كان لهم نولدوا فلكم الرضع مما ترك من بعد وصية يوصي بها أودين وَلَهُمُ النَّصِيبُ مِمَّا إِنْ لَمْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَرَثَةٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَنَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَرَثَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُهُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا وصا بها أو دين الغير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يرسل الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو الله لهن سبيلا فأدوهما فانتبه وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب رحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون الصّحّ يعملون الصّحّ أبي جهادتي ثم يتبون من قرب ثم يتوبون من قريبهم، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليماً حكيماً، وليست التوبة للذين يعملون السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفاء، أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً، يا إله الذين آمنوا لا لكم أن ترثوا النساء ولا تظنون لتدخلوا ببعض ما آتيتم إن لا أن يأتين بفاحشة بينه وعاشون بالمعروف فإن فعسى فعسان تكوا شيئا وجعل الله في خيول كثيرة وإن أردت استبدال زوج زوجك ما كان زوجه وآتيتم إحدا ونط طرفا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضه وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تكحون لك حباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومختن وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخذ وأمهاتكم التي أبض لكم وأخواتكم من الضاعة وأمّات نسائكم وربائكم التي في حجوركم وربائكم في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فنرجح عليكم وحلاء وبنائم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف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 إن الله كان عليماً حكيماً ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فنكحوهن بإذن أهلهن وياتوهن أجرون بالمعروف محصنات غير مسافعات ولا متخلات وفدان فإذا أحصن فَإِنْ أتينا بفاحشة فعليهم النسق فعليهن نسق ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة وما أدسب خير لكم والله غفور رحيم يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين ويتوب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 وَرَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيَهُ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ على اللَّهُ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ اكتسبنا. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأطربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا النصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيد بما حفظ الله والذي تخافون نشوزهن فعبوهن وهجرهن في المضاجع وضربوهن فإن طالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خذتم شقاق بينهما فبعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحي وفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكي والجار ذي القربى, القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان الذين يبخلون ويأمنون الناس بالبخل ويكتبون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا والذين يوفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكر الشيطان لو قرينا فساء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقه الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وينتك أزنتين ضاعفا ويؤتم لدن أجرا عظيما فكيف إذا دئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفوا عصوا وسؤلوا تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون واجنبوا الربا الا بما يبيح لكم وان كنتم مرضى او على سفر أو جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء اولم تمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتمموا صائدا طيبا فمسحوا به وجوهكم إن الله كان عفوًا ألمتوا إلى الذين موتوا صفا من الكتاب يشترون الضرر لا تويردونها تضل السبيل والله عالم بأعدائكم وكفّ بالله وريئه وكفّ بالله نصيره من الذين هادوا يحرفون الكلمة المواضيع ويقولون سمي الله صينا وسمع ويرسني وراءنا لينبئ السنة وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانضرنا لكان خيرا لهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قرينا يا أيها الذين هوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معك من قبل أن نطمس وجها فنمدى على أذبانها أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَرَأَمْتَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَتَهْوِي بِهِمْ وَلَا يُذَكِّرُ مِنْ يُشَاءُ وَلَا يُقْهَرُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ يُكَذِّبُونَ بِنَبَإِ اللَّهِ الكذب وكفى به أَرَأَيْتَ الَّذِينَ هُوطُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا غَنَاءٌ يَعْدَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُم نَّصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فإذا لَا يؤتون النَّاسَ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمن من آمن به ومن من صدعا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآلاتنا سوف نشقيه كلما نضجت كلما نطيجت جنودهم بدلناهم جنوداً غيرها ليدوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أذواج مطهرة وندخلهم ظلاً ضليلاً إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها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 أرنتم الذين يسرعون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا وَقَدْ أُمِرُوا به ويريد بِهِ أن الشَّيْطَانُ ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما الله وإلى الرسول رأيتم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحفون بالله ثم جاءوك يحفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم عظم وقل في أنفسهم قولا بريغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاهوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله دوابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجع بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيه ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقدروا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يغضون به لكان خيرا لهم وشدت ثبتها وإلى الله تينهم لدنا أجل عظيما وناهدينهم شراط مستقيما وما يبغى الله ورسوله فهؤلاء كما الذين أنزل الله عليهم فهؤلاء كما الله عليهم من النبّيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هؤلاء رفقاء ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولا إن أصابكم فضل من الله ليقول أنك ألم أن تكن بينكم وبينه ودت يا ليتني لي كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذي يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤديه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضافين من الرجال والنساء والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القوية الظالم عنها وجعل لنا من لدنك وليع وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهود فقاتلوا أولياء الشيطان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 قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تبلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عيد الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عيد قل كل من عيد الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنتها فمن الله وما أصابك من سيئتها فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون أطاع فإذا برز من عيدك بيت طائفة من غير الذي تقول والله يتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً أَفَرَأَيْتَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ إِلَٰهٍ لَّوْ وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۚ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَهْلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ نَفَّذَ فقات في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عز الله أن يكف بأس الذين كفوا والله أشد بأسا وأشد تنكينا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعتها سنئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وَإِذَا حُلِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحِيُّ بِأَحْسَنَ مِنَّا أَوْدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا أَلَّا هُوَ لَا إِلَهَ وَلَدْ مَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا غَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي أَدَيْنِ وَاللَّهُ أَوْكَسَنٌ بِمَا ك أَغَنَّى الله وما يُغْنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَالدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ أَحَدًا وَيُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فإن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حُصُرُ الصُّدُورِ هُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما هدوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث تقفتمهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله أفورا رحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن من مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتُمْ فِيهِمْ فَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةً مِّنْهُمْ مَّعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين الذين كفرون وتغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وفعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في باتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إن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 فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا نُّظْلِمْهُ وَلَيْسَ لَهُ شَفِيعٌ إِلَّا أَن يَذِنَ اللَّهُ لَهُ وَمَن يَغْفِرْ وَيَتُبْ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثم يربي به بريئا فقد احتمل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 ومن يفعل ذلك باغتراء نقاط الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع سبيل المؤمنين نوله ما تولى جهنم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 نهم ولا أمرنهم فلا يبتكن أذان الأعام الأعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخيّل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعده الشيطان إلا غررا أولئك مأواهم جهنم ولا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 من ذكر أو وهو مؤمن وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نصيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتقل الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ومستفتونك في النساء وإلا يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء إلا تلا تؤتونهن التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وتروبون أن تكحونن والمستضعفين من الوذان والمستضعفين من الوذان وأما تقوموا لليتامى بالغص وما تفعلوا من خير فإن الله كان بي علما وَإِنْ مَرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنفس إِلَّا وإن وَإِنْ تُحْسِنُوا فإن فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا فذها كلق وَإِن تُصح وَوتتق فإِن الله كان غَفرُور الرحيمام فإ تذرق يقل الله كل من ساعتتهِ وَوكان الله اسع حكيم واللههما في السماواتِ وما في الأرض وَلَقلوا الصين الذي نَود الكتابَ من قبلكياكم أنأَ التقله وَإن تكوا فإِن لللهه ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنِيًا حميدا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 قوامين بالقسط شهناء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن ونيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبع الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نسل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَوْصُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَغَ لَا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا, وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسى لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلا تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء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 وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا